وَلَمَا فَعَلْتُهَا إِذُ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَورًا تُومِن قُمْ لَمَّا خِفْ تُقُمْ فَوَهَبْ لِي يَرَبّي حُكْمًا وَجَعَلْنِي وَتِلْكَ نِعْمَتُ تُنْزِلُهَا عَلَيَّ إِنَّ ابْتَغَتْ تَبَنِّي أَلَمْ فِى الرَّعُوْنِ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ أَلَمْ بُسْمَآءَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا قُل لِّمَن حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قُل رَّبُّكُمُ ٱلرَّبُّ أَبًا قال إِنَّ ூலகமுள்ள வீசீல இல இம்ளமெதுநூன் شَرِيقِي وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِن مَّاءٍ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالُوا لَنَا إِلَٰهٌ فَخَلْتَ إِلَى أَنِّي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُودِينَ قُلْ أَلَا أَنَا أُلْجِئُكَ بِشَيْءٍ وَلَئِنْ تَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى صَافِعًا فَإِذَا هِيَ سُبًا وَنَسَى يَدْغُفَ فَإِذَا هِيَ بَنِي الضَّاءِ أُولِي الْمَاضِرِينَ قَال لِلْمَلَائِكَةِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا محير عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا قالوا ارجِه واخوه ابعث المداين حاشرين يا تو ك بكل سهرنا لي بنجوم يسحرتم لقنت يوم بما علم وكيل للناس هل انتم مدتم يوم